119. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 110. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ا ا ر ب ن ا ل ا ن ز ل م ل ا ئ ك ت ف ا ن ا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 ولعذاب الآخرة أخذوهم لا ينصرون، وأما ثَمُودُ فهديناهم فاستحب العما على الهدا، فاستحب العما على الهدا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون